واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك إ ل ا هزوا أهذا الذي, يذكر آلهتكم اهذا الذي يذكر الهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الانسان من عجل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 لا يستطيعون ن ص أ ن ف س ه م ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء واباءهم حتى طال عليهم العمر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 إ ن ا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أ ن ا ل أ ر ض ي ر ث و ا عبادي الصالحون إ ن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون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 و َ إ ِ ن ْ أ َ د ْ ر ِ ي لعله َََُّ ف ِ ت ْ ن َ ة ٌ لكم َُْ ومتاع ٌَََ الى َ حين ِ قال ََ رب َِ احكم ُْْ بالحق َِّْ وربنا َََُّ الرحمن ََّْ ا ُ المستعان َُُْْ على ََ ما َ تصفون ََُِ